على قاعته انه تعالى جواد كريم نستكمل إن شاء الله تعالى هذا الشرح الميسر على نزهة النظر شرح نخبة الفكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى وانتهيت في المره القادمه من المره الماضية من الكلام حول المقدمة حول هذا العلم ثم ترجمت للحافظ رحمه الله وإن شاء الله تعالى سنبدأ في شرح كلام الحافظ رحمه الله بتفصيل ميسر إن شاء الله عز وجل يفهمه والخاص نتكلم أولا عن معنى النخبة وما المراد منها فالحافظ رحمه الله اختار هذا الاسم لمتنه لهدف والهدف يعرف من معنى العنوان فسمى هذا المتن بنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر والنخبة وهي بضم النون تأتي بمعنى المختار كأنك تختار شيئا فهي منتخبة كما نسمع كثيرا عن بعض أهل العلم قديما يأتي بمصنف اسمه النخبة المختارة أو غير ذلك فالاختيار دائما يكون بالأفضل الإمام رحمه الله كما سيمر معنا في هذا المد جاء بملخصات لأهل العلم قبله في مصطلح هذا الحديث أو في مصطلح الحديث هذا لذلك كان هذا المدن قليل المبنى كثير المعنى واعترف بفضله كل من جاء بعد الحافظ رحمه الله واستفاد منه الكثير من اهل العلم بعده فالنخبة شيء مختار والفكر بكسر الفاء وفتح الكاف تعنى الفكرة او الخاطرة كما جاء آه الإمام آه أظنه آه عليكم السلام ورحمة الله ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر جاء بكتابه هذا لعرض خواطره فالحافظ هنا رحمه الله اختار بعض ما كان في خاطره من علوم الحديث فكانوا رحمهم الله دائما يحملون هذا العلم ليسيرون بدونه حتى أفكارهم كلها علم في كتاب لابن الجوزي وهو صيد الخاطر أي كان يستاض من خواطره فلذلك سماها الحافظ رحمه الله طيب نخبة الفكر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر في مصطلح أهل الأثر والمصطلح لأهل الحديث أو أهل الأثر أو يسمى بأصول الحديث أو علوم الحديث أو قواعد الحديث كلها مسميات لشيء واحد والحافظ رحمه الله تبارك وتعالى قال في معنى المصطلح هو معرفة القواعد المع... التي يعرف بها أحوال الراوي والمروي قواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي المروي أي الأثر أو الحديث هل هو صحيح أو ضعيف والراوي من حيث كلام أهل العلم فيه هل هو مقبول أو هل هو متكلم فيه وغير ذلك فهذا مما نعرفه عن مصطلح أهل الحديث أو مصطلح أهل الأثر أو علوم الحديث أو غير ذلك من المسميات وكما قلت أن أهل الحديث هم أهل الأثر هم أهل السنة لأنهم دائما متعلقون بالسنة والآثار وهناك اختلاف ربما يظهر بين أهل العلم حول الحديث والأثر والخبر منهم من فرق بينهم ومنهم من ساوى بينهم فمنهم من قال بأن الحديث هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم من قال بأن الأثر هو ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم ومنهم من قال بأن الخبر يأتي من بعد التابعين ومنهم من قال بأن الخبر هو كل ما يكون يندرج تحته الحديث والأثر الكلام حول هذا يطول وقد تكلم أهل العلم فيه والراجح فيه كما ذكر ابن حجر رحمه الله كما سنأتي في النزهة بأن الأثر مرادف للحديث الأثر مرادف للحديث أي هو هو يطلق الحديث على الأثر ويطلق الأثر على الحديث فلا فرق بينهما كما بين ذلك الحافظ رحمه الله وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى فهذا بالنسبة إلى العنوان عنوان الكتاب أو عنوان المت نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وقد قسمه الحافظ رحمه الله على غير عادة أهل الحديث لذلك بعضهم عاب على تقسيم الحافظ رحمه الله والعبرة بهذا الرد أو بهذا العيب فالحافظ رحمه الله قسمه تقسيما جيدا استفاد منه من بعده وقد قسم الحديث فيه إلى تسع واربعين قسما جعل الاقسام تسعة وفصل فيها لذلك جاءت جيدة في مداتها فبدأ الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى الكلام حول علوم الحديث فبدأ كما يبدأ غيره من العلماء بالحمدلتي فقال الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا بدأ رحمه الله تبارك وتعالى بالحمدله بالحمد أي بحمد الله عز وجل وهذا على عادة أهل العلم في تصنيفهم وفي خطبهم دائما وفي ذلك يتبعون السنة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في خطبه يبدأ بالحمدلتي فيقول إن الحمد لله والله تبارك وتعالى افتتح كتابه بالحمدلة فقال الحمد لله رب العالمين فأخذها العلماء في تصنيفهم سنة صحيحة ثابتة لا نرى في جميع تصنيف اهل العلم الا القليل من لا يبدأ بالبسملة او بالحمدلة او يجمع بينهما وكثير من الفقهاء يتمسكون بحديث قال فيه اهل العلم انه ضعيف وبعضهم صححه ولكن الراجح هو الضعف وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بحمد الله أو بذكر الله فهو أجذم أو أبتر أو أقطع لذلك نرى كثير من أهل العلم ينبهون على هذه المسألة ويذكرون هذا الحديث ودائما نرى ذلك إما في كتب الفقهاء أو غيرهم كما صنف الإمام الشاطبي في كتابه أو في متنه الشاطبية قال وثنيت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذام العلا فبين بذكر هذا الكتاب أن فيه حديث يبدأ بالبسملة أو بالحمدلة أو بذكر الله فإن لم يبدأ به المصنف فعمله أبتر أو أجذم أو أقطع لكن العبرة أن الحديث غير معمول به وكما بيّن كثير من أهل العلم بأنه ضعيف فالمعول هنا والعبرة بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما بدأ الله تبارك وتعالى كتابه بالحمدلة فيبتدئ المصنف بهذه الحمدلة فقال المصنف رحمه الله الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا الحمد هنا للاستغراق وهنا كما ذكر الإمام بن القيم رحمه الله في معنى الحمد قال هو ذكر الله تبارك وتعالى بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم ذكر الله تبارك وتعالى بجميع صفات الكمال مع المحبة والتعظيم فإن خلى من أحدهما أي من المحبة أو التعظيم فهو مدح وتكرار الحمد ثناء لذلك جاء الحمد بغير معنى الثناء وكثير ممن يختلط به الأمر في ذلك ويقول بأن الحمد هو الثناء والدليل على ذلك بأن الحمد غير الثناء, غير الثناء هو حديث قدسي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال قلت أثنى علي عبدي فهنا مغاير بين الثناء والحمد ودائما الحمد يلازمه الثناء أو يلازمه المحبة والتعظيم يلازمه المحبة والتعظيم ودائما الحمد يكون لله لذلك جاء في لام لله للاختصاص والاستحقاق أي جميع المحامد لله تبارك وتعالى والله عز وجل علم على الذات الهية وكما أطلق عليه سيبويه رحمه الله هو أعرف المعارف على الإطلاق وعلى وهذا راجح ان شاء الله تعالى انه اسم مركب فاصله الاله وحذفت الهمزة للتخفيف واضغمت اللام فاصبح الله فقال الحمد لله والله تبارك وتعالى هنا يدل على توحيد الألوهية بأن الحمد لله دائما والحمد بالمحبة والتعظيم لا يكون إلا لله عز وجل وهو المتفرد في الألوهية لا معبود بحق إلا الله لذلك كان الحمد له فقال الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا وجاء في بعض النسخ عالما قديرا هنا لم يزل تأتي تأتي كأفعال استمرار أي هذا مستمر فالله تبارك وتعالى منذ الأزل و يكون دائما عليما قديرا فهو لم يزل وهذا مستمر ولم يزل هنا تأتي في الماضي ويستمر الأمر بلا نهاية لذلك أهل اللغة سماها أفعال الاستمرار تأتي في الماضي وتستمر بلا نهاية الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا عليما وقديرا وحيا وقيوما وسميعا وبصيرا كلها أسماء لله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى ومذهب أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه وهذا منهج واضح لمنهج أهل السنة والجماعة لذلك كل اسم لله تبارك وتعالى نثبته كما أثبته الله وكما أثبته رسول الله لا نؤول الصفة ولا نخرج بها من حيز السنة عليكم السلام لأن الذين خرجوا واختلفوا وتأولوا وكيفوا وغير ذلك من الفرق الضالة عملوا بعقولهم وخرجوا عما قد نبه الله ورسوله به في الكتاب والسنة من عدم الخوض في كيفية الصفة فضلوا وأضلوا أما أهل السنة والجماعة دائما يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك كان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لما سئل عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى قال نعم كان قبله ربيعة الرأي وغيره ممن أفتو بهذا الجواب فلما سئل عن ذلك قال بأن المعنى يعرف لكن الكيفية نفوضها إلى الله تبارك وتعالى فالاستواء معلوم من حيث اللغة وهو العلو والارتفاع أما الكيف فهو مجهول لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى لذلك السلف كانت طريقتهم أسلم وأحكم ومن خالفهم كانت طريقتهم بها الضلال والفساد وهذه الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى كلها قديمة وهي مستمرة له تبارك وتعالى فهو عليما قدير حيا قيوما سميعا بصيرا كما قال الحافظ رحمه الله الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا فهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وهو حي لا يموت وهو قيوم السماوات والأرض وهو سميع بصير وكل هذا نثبته له تبارك وتعالى لسنا كالمعطلة ولا المشبهة كما قال أهل العلم أن المعطل يعبد صنما والمشبه يعبد نعم ما أذكر لكن بعض أهل علم يعني ذكر أن المشبه أو المعطل يعبد صنما لأنه عطل صفات الله تبارك وتعالى والمشبه وهو يشبه صفات الله تبارك تعالى بصفات غيره من المخلوقين فهو كأنه اللهم استعلم ما أذكر نص الكلام الشاهد بارك الله فيكم أن هذه الصفات نعم المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنا بارك الله فيكم وكل الفرق تخرج من هاتين الفرقتين من التشبيه والتعطيل كلها تخرج من التشبيه والتعطيل الله مستعى وفيكم بارك الله فالشاهدوا هذه الصفات لله تبارك وتعالى قديمه ومستمره له تبارك وتعالى ونثبتها على منهج اهل السنه والجماعه ثم قال واشهد ان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا واكبره تكبيرا وهنا ذكر الشهاده وهنا إقرار فهو يقر بقلبه وينطق به لسانه أن لا إله إلا الله وهذه الشهادة هي أول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والله تبارك وتعالى شهد لنفسه بهذه الكلمة فقال آآ قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فبدأ الله تبارك وتعالى بنفسه في شهادته على هذه الكلمة ثم ثنى بالملائكة لفضلهم وشرفهم ثم ثلت بأول العلم وبأهل العلم من الأنبياء والرسل ومن بعدهم الذين اتبعوهم بإحسان فهذا إقرار والإقرار دائما يتضمن أمرين وهو أن يقر القلب به مع النطق باللسان بأن الله تبارك وتعالى متفرد بالألوهية وهو وحده ليس معه شريك كما قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي أحدا تركته وشركه فلذلك قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وهذه تكبيرا من الأذكار الطيبة التي يجازى الشخص عنها الخير الكثير والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وغير ذلك من الأمور التي كان يحض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته على فعلها ثم قال رحمه الله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا فذكر هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله على سيدنا محمد وهنا يدعو الله عز وجل أن يصلي على النبي وهنا بعض الأقاويل في هذه المسألة في معنى الصلاة فقيل بأنها في اللغة الدعاء وقيل في الإصطلاح تأتي بمعنى معين لكل فن في الفقه ليس في غيره من العلوم تأتي بمعنى معين يعني لو قلنا في الفقه الصلاة معناها أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم لو قلنا إذا أضيف النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره إليها إلى هذه الكلمة فأحسن ما قيل فيها ما رواه البخاري معلقا عن ابي العاليه رضي الله عنه انه قال معناها طلب الثناء من الله على عبده في الملئ الأعلى طلب الثناء من الله على عبده في الملئ الاعلى فهنا لما نطلب من الله الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة فالله تبارك وتعالى يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى فقال وصلى الله على سيدنا محمد والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيد ولد آدم ولا فخر قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر وتقال هذه الجملة أو تقال هذه الكلمة سيدنا في غير المواضع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقال فيها كالصلاة وغيرها فلما نقول في التحيات التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صلي على محمد فبعض الناس يتكلمون ويقولون بأنه لا بد أن نقول اللهم صلي على سيدنا محمد فنرد ونقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن العبادات ليست محلا للزيادات أو للاختراع أو للإضافات فكلها موقوفة وكل ذلك يندرج تحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مخالفته فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وفي خارج الصلاة وفي خارج المواضع نعم وفي خارج المواضع التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر كلمة السيد أو سيد فنحن نذكر أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم كثيرا لكن في ما قد أخبر به تفضل ببارك السلام عليكم بد أن نلتزم بأمره لقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألي والدعاء موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يزيد فيه أو يغير منه والحافظ رحمه الله تبارك وتعالى جاء بكلمة سيد هنا لأن المجال مباحا للإتيان بهذه الكلمة في غير موضع ذكر فيه النهي عنها فقال وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة وهنا ذكر الرسالة لأنه لو قال وصلى الله على سيدنا محمد فقط فهذا ليس فيه شيء لأنه لم يبين الرسالة ولم يبين بأنه مرسل لكن قال الذي أرسله إلى الناس كافة فهذا تشريف برسالة من الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم فضله الله تبارك وتعالى بالرسالة والوحي فقال الذي ارسله الى الناس كافة النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للثقلين الانس والجن فارسل الى جميع الناس وليس كمن قبله من الانبياء والرسل كانوا يحذرون امتهم فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين وكان قد بعث إلى الكافة قال الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله على بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا والآل هنا اختلف أهل العلم في معنى الآل أو المراد من آل محمد فكثرت الأقاويل وصنف الإمام بن القيم رحمه الله المراد من الآل في أربعة أقسام قال إنهم الذين حرمت عليهم الصدقة وقال أنهم ذريته وأزواجه خاصة وقال أنهم أتباعه إلى يوم القيامة وقال أنهم الأتقياء من أمته ورجح ابن القيم رحمه الله القسمين الأولين ولكن رجح غيره من أهل العلم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أو الآل بصيغة العموم آل النبي بأنهم هم أتباعه إلى يوم الدين ورجح ذلك الشافعي رحمه الله والنووي وهذه رواية أيضا لاحمد رحمه الله ورحمه الله سئل أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة وقال لهم أتباعه إلى يوم الدين من تبعه وسار على منهجه فيندرج تحت آل النبي صلى الله عليه وسلم وهناك فرق بين آل النبي وآل بيت النبي فآل بيت النبي هو هذا خاص بأزواجه وآل بيته فهناك فرق بين آل النبي وآل بيت النبي فندرج تحت آل النبي كما قلت الثرية والأزواج فقال وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا وذكر هنا الأصحاب بعد الآل تشريفا لهم وذكر الخاص بعده أو قبل أو ذكر العام بعده خاص يراد به التخصيص ذكر الخاص بعد العام يراد به التخصيص فهو يخصص الصحابة رضو الله عليهم لأنهم أفضل القرون ثم قال وآل محمد وصحبه والصحابة أو الصاحبي كما عرفه الحافظ رحمه الله في كتابه الإصابة قال بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته رده فقال نعم هذه الايه أيضا يستشهدون بها على الاله انا نسيت اذكرها الله فيك اخ الله تبارك وتعالى يقول النار نار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب فممن اختار معنى الآل أنهم أتباع النبي قال في هذه الآية بأن آل فرعون هم أتباع فرعون وليس آل بيته وليس زوجته أو غيرها لأن الزوجته دعت أو دعت الله, الله تبارك وتعالى أن يدخلها الجنة اللهم نجني من فرعون وعمله فكان هنا الاستشهاد من الأهل من الأهل العلم على آل آل بمعناها الأتباع فكل اتباع فرعون يدخلون النار يعرضون في حياة البرزخ في القبر على النار ودوا وعشية وعندما تقوم الساعة يدخلهم الله أشد العذاب يدخلهم الله تبارك وتعالى أشد العذاب وقال وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا والمراد به هو زيادة التسليم زيادة التسليم نعم طيب ان شاء الله تعالى اكتفي بهذا ونبدأ ان شاء الله تعالى في طور التصنيف في هذا العلم في المرض القادمة ان شاء الله عز وجل